أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع Filma maaki, ayu ashjanim tu shatir, ayu jurhin fi fuadi al majd gair, ayu maujin fi biharidul Ai yhuzn, ummi, bal ai ydmg, fil maaki, ai ašjan, tušatir. Ummi, ya دارك الميمون أضحاك المقابر كل جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله كثرت الفتن وعظم الكرب واشتد الخط وصارت الأمة بلا رأس وأمة الإسلام لا يديرها إلا رأس فإن انقطع الرأس تشرذمت وتآكلت وأقبلت عليها الأمم وكما روى أبو داود وأحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا أنزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت صارت الأمة متفرقة شراذم لا رأس تلتف حوله ولا أمر يسمع أو يطاع قلل العلم وثبت الجهل وعظمت الفتن ودارت الأيام فترى أن الأمة حائرة وأن القلوب هائمة وقل أن ترى قلبا سويا يقف على أمر واضح من أمر الله عز وجل يوصله إلى الجنة وينجيه من النار قل أن ترى هذا وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم قال يرفع العلم يرفع العلم ويثبت الجهل وتكثر الفتن ويكثر الهرج قيل وما الهرج يا رسول الله فأشار بيده فحرفها كما يشير بالسيف أنه يقطع وكأن المعنى ويكثر الهرج أن يكثر القاك تصبح الأمة همجية لأن الرأس قد انقطع ولأن الدين قد ضعف ولأن العلم قد ذاب فكيف نعود إلى الله عز وجل ما هو السبيل الذي يجعل العبد بمفرده ينجو من هذه الفتن المغرقة ويلوذ بملاذ ويلجو إلى الله عز وجل بصد حينما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم وهو مستضعف بمكة الناس عليه جرآ وقومه وحينما تأتيك الجرأة من قومك إنه لمر أن ترى أهلك وعشيرتك هم الذين يحاربونك فليس العدو من غيرك إنما العدو من نفسك كيف قام النبي صلى الله عليه وسلم وأقام معه أصحابه قام لله قومه جمع القلوب على القرب من الله عز وجل وينزل القرآن ليهذب هذه القلوب والنفوس حتى تصحح المسار إلى الله عز وجل كان القرب من الله سبحانه وتعالى هو المناب وليس معنى القرب كما يفعل البعض ترنيمات على اللسان لا من meitä, ما نزل من meitä, joka من السور يا joka المزمل قم الليل joka قليلا نصفه meitä, انقص منه قليلا meitä, joka on kunnioittanut إننا سنلقي عليك قولا ثقيلا إننا شئت الليل هي أشد وطأة وأقوى قيلا قم الليل إلا قليلا جو صار الدين عند المسلمين قول أما الفعل موقوف صار أهل الإسلام يجيدون التنظير بالكلام أما الفعال فهي بعيدة ترى القلوب والنفوس خاوية الكل يجيد أن يتكلم أما العمل قل قم الليل إلا قليلا قام النبي صلى الله عليه وسلم بقلة من أصحابه قاموا حتى تفطرت الأقدام بمعنى تشققت من طول الوقوف قاموا فربهم ربهم على أن الطريق إلى الله عز وجل شاق وأن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى بذل إلى عطاء فوقفوا بين يدي الله عز وجل وعبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم محنة التشتت واعني تشتت القلب لأن القلب إن اجتمع على الله عز وجل لن يتفرق أبدا وإذا تشتت عليك القلب فلا يجتمع أبدا اجتماع القلب على الله عز وجل بالذل والتضرع بين يديه وطرق الأبواب وأعني أبواب الطاعات. كلما وجدت بابا مغلقا انتقل إلى غيره عسى أن يفتح لك فإن لم يفتح أطرق غيره أطرق الأبواب ذلل قلبك وجوارحك لله عز وجل حتى تصل هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عام بعد أن كان قيام الليل واجبا حتميا على كل من دخل الإسلام كل من دخل الإسلام صار سنة سنة كما يقول البعض إن على أمر الله عز وجل أو أمر من أمر الله عز وجل يقول سنة ويقولها بقول أو بصوت رخيم كأنه لا يعنيه هذا بعد أن رفع الفرض والوجوب وصار سنة ما ثارق النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل مرة وما ثارقه أصحابه بل إن العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم ما كان له باب يلوذ ولا يلجأ إليه إلا باب الصلاة كان إذا حزبه أمر أهمه شيء فزع إلى الصلاة وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغ الستين من العمر وصل قائدا ومعنى هذا النفل صلى النفل قائدا من طول القراءة صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتابعه بعض الصحابة كحذيفة وعبد الله بن مسعود وكابي موسى الأشعري جماعة من الصحابة صلوا خلفه قرأ البقرة كاملة في الليل ثم آل عمران ثم النساء وربما المائدة حتى أن الصحابي يصف الحال منهم من يقول حتى هممت بأمر سوء قيل بما هممت قال أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم قائما ولكن من أدب المتابعة أنه ما قعد رغم أنه كانت أنفاس أن تذهب لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام في ركعة حتى وصل إلى المائدة أيها المحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ يتلذذ بالقرب من الله عز وجل وكان إذا جلس مجلسا مع أصحابه أكثر من الاستغفار وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأستغفر الله في المجلس مئة مرة مئة مرة يستغفر فيها الله لماذا؟ كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليغان على قلبي والقلب هو الملك هو الذي يحرك فيك كل جارح فإن عاهدته سلمت لك الجوارح وإن عطلته تعطلت الجوارح وشتان بين قلب حي يتنذذ بالقرب من الله عز وجل فتتنذذ فيك كل جارح وشتان بين قلب مريض معطل احطر نفسك تقاوم ولكن لا تستطيع إنه ليغان على قلب والغين هو السحاب الخفيف يغان كأن سحابا خفيفا يحيل الرؤية أو يحجب بعض الرؤية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل بإذهاب هذا الغين فيستغفر الله بعد هذا المجلس مئة مرة ما هو هذا المجلس؟ المجلس يتعلق بأمر من أمور المسلمين إما أن يصلح بين فئتين أو أن يأمر بعثا أو أن يحض على أمر فإن وجد هذا أسرع إلى الاستغفار كان النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم يتلذذ بالقرب من الله عز وجل حال الصلاة كان يخرج من فراشه ينسل وزوجه نائم لا تشعر به فإن حست أسرعت فإذا هو يصلي يصلي فزعت عائشة رضي الله عنها فذهبت تبحث عن النبي صلى الله عليه وعلى آل وسلم فإذا هو في المسجد ساجد يبكي قد بلل الثراء وقفت وقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا في شأن وأنت في شأن آخر فلما فرغ من هذه السجدة وقد بلل الثراء قال يا عائشة أنزل علي الليل آيات الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها آيات فيها فلاح القلب والعقل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كلما رأوا من آيات الله عز وجل عظم الخوف من الملك من القوي من الجبار فلا ذو بجنابه ولا ملاذ لمؤمن إلا بالله عز وجل أيها المحب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دخل في الصلاة دعا وتذلل لله عز وجل اسمعوا ما يقول حال ركوعه لا أقول حال القيام والأدعية كثيرة ولا حال السجود والأدعية كثير، ولكن حال الركوع حال انحناء العبد للملك يقول خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كأن كل ذرة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تناجي الملك الله خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي لو تأملنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنرى العجب العجاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى إشكالا عند بعض الصحابة حثه وحضه على القرب من الله عز وجل لما رأى عبد الله بن عمر رؤيا قال رأيت النار وإذا برجلين يأخذاني قال فرأيتها مطوية كطي البئر ولها قرنان كقرني الشدوف ولها قرنان فأخذاني فنظرت فإذا بيها أقوام يعذبون فقال لي لم ترع لا تخف فقام فزعا فقصها على أخته حفصة فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله يعني لا يخشى عليك لو كان يقوم من الليل ما هي قصة عبد الله بن عمر كان ثقيلا النوم وكان رضي الله عنه يكثر من المكتف المسجد مع أصحاب الصفة حتى لا يضيع عليه القيام فابتري بالزواج كأي إنسان يتزوج فإذا بليله طال وبسوادي قد امتد فعندها نبهه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال نافع وقال سالم سالم الابن ونافع المولى الخادم قال فما نام بعد من الليل إلا قليلا قلوب عرفت كيف تسير إلى الله عز وجل فكانت الفتن لا تقربهم أبدا كلما هجمت فتنة ترى أن القلب يقض يتعلق بالملك فيعطيه الله عز وجل من عظيم آياته ويبصره بالطريق أيها الأحباب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع الناس سيرا إلى الله عز وجل وكما ذكرت طرقوا جميع الأبواب فلا باب من الأبواب يقرب من الله عز وجل إلا وفعلوه في أمر الجهاد كان الرؤوس طاحت رؤوسهم قربا قربة لله عز وجل حينما يخرج الرجل المسن الذي جاول السبعين من العمر أنس بن النظر فيرى أن المسلمين تبعثروا وأن المشركين هجموا وأن الرؤوس تطير فانطلق تجاه النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فلق سعد بن معاذ، فقال يا سعد واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد أي قريب دون أحد قال سعد فما استطعت أن أصنع ما صنع قتل أنس بن النظر ذو السبعين من العمر أو يزيد ما وجد به موضع إلا وفيه ضربة إما بسيف أو رمح أو سهم وما عرف إلا بعلامة في بنانه أيها المحب أطرق الأبواب ما الذي يقربك من الله عز وجل إن آفة الأمة الكسر ربما تقف على باب من الأبواب تره مغلقا فيقف ثم يرجع لا إن المحب لا يمل لا يمل من طاعة من أحب إن الله عز وجل يبصرنا بحال من سبق بحال من سبق بحال المحب تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليست الدنيا دار مقام ليست بدار لذة كم أشقد من غني وكم أتعست من فقير لا تدوم لأحد لا لغني ولا لفقير كم قلبت على أقوام ما قلبت من شقوة أو سعادة لا تدوم لك فعليك أن تقرع باب الملك وأن تلوذ بجنابه أهل الجنة في الدنيا في قلق لا يقلقهم المال ولا الجاه ولا الملك ولا الدنيا لا يقلقهم إلا أمر واحد رضا الملك رضا الله عز وجل هو الذي يشغلهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أيها المحب إن من تابع الصحابة صار على نفس النج وعلى نفس الطريق علم أن الدنيا مزرة وأن الآخرة هي دار الحصاد وأن من جن الطاعات كان الجزاء الجنة، ومن حاصد السيئات فيقف أمام الملك إما أن يعذب وإما أن يغفر له، وهذا من المسلمين فقط، فكيف بغيرهم؟ فكيف بغيرهم أيها المحب؟ سارع أبو مسلم الخولاني من التابعين. إن شغل بفتنة في اليمن ظهر رجل يسمى بالأسود العنسي ادعى النبوة فكان المسلمون في حيرة من هذا الرجل وكان له رئى وكان له حرس وكان قوة ضاربة فبقي أبو مسلم حتى قتل هذا الرجل وذهبت الفتنة فعزم على أن يذهب لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مشتاق محب أسرع الخطى من اليمن من صنعاء إلى المدينة فدخل المدينة فإذا بقوم عليهم حزم والألم فقال لهم أين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا نفضنا من دفنه الساعة دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعة فما كان من حسرة ومن ألم لقلب هذا الرجل المحب فارق الصحبة وصار تابعيا في لحظات ماذا فعل ماذا فعل أبو مسلم الخولاني عاهد الله عز وجل ألا ينام الليل وعاهد الله عز وجل أن يتبع أصحاب محمد كان له مكان يراوض أهله ثم يدخل مكانه فيصلي وكان قد علق صوتا كرباج فإن أصابته الفترة الكسل أنزل الصوت ونشط ساقاه مشط القدم أو القدمين ثم يقول لنفسه قومي يا مأوى كل سوء قومي إلى الصلاة قومي إلى القيام ماذا تريد أن يقول أصحاب محمد والله لن لنزاحمنهم على أبواب الجنة إن حرما شرف الصحبة فقد تابع القوم على العمل إن حرمت أيها المحب رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالحق بالركب وكن خلف النجب يقول الرب تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن فرق الزمان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا لحظات حتى تفارق الدنيا فتلحق بالركب مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين كل الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق فأيها المحب أين منازلك أين موطن سيرك تابع الأمرك كان عندهم هم الهم رضى الله عز وجل الهم صحة القرب كم من داعي على المحبة هو مخالف كل الخلق يدعون محبة الله عز وجل من وافق ومن خالف بل قال ربنا تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه كل يدعي المحبة فقال عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم لكم ذنوب عظام فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق رب كريم جواد يمتن على خلقه بالرحمة وإن الرحمة قريبة من المحسن كلما أحسنت كلما نلتك الرحمة وكلما أسأت أبعدت قرب رب كريم رحيم ودود إن طرقت الباب فتح لك مهما عظم ذنبك وكثرت خطاياك لذ بجناب الملك إن أسأت إلى عبد ربما لا يغفر لك إن أسأت إلى صديق ربما لا يغفر لك أما ربك ينادي عليك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الإصراف في الخصومة في الإساءة في, في كل شيء حتى لو بلغ إلى حد الشرك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أعود إلى ربكم وستغفروا الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله يقول ربنا تبارك وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش دنيا ستتغير سترى العبادة يسمعون صيحة ليس لها من فواق ويرون نوما بعدها قومة يتعجبون من بعثنا من مرقادنا هذا هذا ما وعظ الرحمن وصدق المرسلون هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة النصبة تصل نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع الغاشيه يوم القيامة النار حينما يرى العبد الذي أهرب يناديه الرب وهو معرب حتى أوبقته النار هل أتاك حديث الغاشية حينما تخشى النار من ظلم وتعدى وتكبر وتجبر وجوه يومئذ خاشع من الذل عاملة ناصب أصح الأقوال أنهم لما تركوا العمل في الدنيا في رضا الله عز وجل أعملهم الله في النار يعملون في النار قال الحسن أعمالهم مكابدة الأغلال والسلاسل يدفعون عن أنفسهم العذاب ولا يستطيعون يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أيها المحب عجل عجل بالقرب رب كريم رحيم روى أبو داود والترمذي عن أناس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول رب العزة تبارك وتعالى وهذا حريث قدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي كل ذنوبك مغفورة قرب Kalilu minnet dull, kalilu minnet tavarru, kullu abuab il-muluk jimurlaha. Illa babul malik, malikul muluk Inna kamada għautani, warraġa għautani, rafartu la ka' alemä kene minkawala ubali. Jabno Adam, la ubala vazdunubu ka' sama. Illa sahab. ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم يا ابن آدم إن أتيتني بقراب الأرض خطايا بما يقارب الأرض من الذنوب والمعاصي إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة أيها المحب عجل عجل بالقرب من الله عز وجل سجدات ركعات استغفار لما أسلم أكرمة ابن أبي جهل الطاغية ابن الطاغية كان رأس من رؤوس الكفر لما أراد الله له الهداية وأسلم كان لا يفارق المصحف لا يفارق كتاب الله عز وجل كان يقرأ القرآن ويبكي كتاب ربي كتاب ربي وقد عاهد الله عز وجل وأقسم قسما ومعه جملة من الطلقاء من مسلمة الفتح عاهد الله عز وجل أن يلزم ثغرا من ثغور المسلمين وأن يقاتل الأعداء كما قاتل المسلمين حتى لقي الشهادة رضي الله عنه وأرضاه أيها المحب إن الرؤوس كثيرة وصارت الأمة بلا رأس عظمت الفتنة واشتد الكرب عظم الخط ولا ملاذ إلا أن تلجأ إلى الله عز وجل وأن نلجأ بصدق أن ننيب ونستغفر أن نعظم الطاعات وأن نقبل على كل أمر محب لله عز وجل إياك أن تقول سنة عجل بالأصول ثم تابع السنة الفروع وكلما قرب كلما عظم قدرك وعلى شأنك وثبتك الله عز وجل أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عفراتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والحسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو آل أي أشجان تشاطر أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع في المآقي أي أشجان تشاطر أمتي يا ويح قلبي ما ذاكي دارك الميمون احاكا المقابر كل جزء منك بحر من دمائع كل جزء منك مهدوم المنابر